ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الْمُكَذِّبُونَ لَا تَأْكُلُونَ مِنَ الشَّجَرِ مِنْ الزَّقُّومِ فَمَالِئُونَ مِنْ الْبُطُون فَشَارِبُونَ عَلَى يَمِينِ الْأَمِينِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أن نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوق لَمُون وَلَقَد عَلِمْتُمْ نَشْأَةَ هَؤُلَاءِ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَنْسَأُ لَجَعَلْنَا حُطَامًا فَأَلْتُمْ تَفَكَّكُونَ إِنَّ لَمُورَم نحن محرومون أفرأيتم الحر المذنئن نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فله لا تشكون تُرُونَ انتم انشئتم شجره ام نحن المرسلين نُجَعَلُ نَذَارَ التَّذْكِرَةَ وَمَتَاعَ لِلْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ لا اقسم بما واقع بالنجوم وان ان لقسمت لنتلا